الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام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 إربكما تكذبان، فإذا شقت السماء فكانت وردة كدهان، فبأي آلاء إربكما تكذبان؟ فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن.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 ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء